Hva er hatt? Hva er hatt? Hva er hatt? Hva er العيائي المعاري او العيائي المعاري كان منتشان حياته كلها هي التشاغ وراجل منقبض عن الدنيا وكان نعج بشامورهين المحدشين لانه كان ضريره ما تجوز سباعة البيت وكان نعجين في النبو خليفه كان زعمان من النبو ينريد انه لما قادمت كده <تصفيق> وحاجات غريبة الشذوس ده حتى في الفجر فقال قال ايه قال اكتبوا على خبر كده هذا ما جاناه ولا دي وما جانيته على أحد ولذلك ما حللتها عليهم جيل كده لك فبولة. ما تقول لك وما تجوز أصداش ما تجوز وما تجوز أحسابه ليش عيال والعيال ما تتعطي في حياته وابو العلاء معاه ذا كان ذا جديد جدا لدرجه انه كان ظرير وكان بيلعب شطرنج بسم الله الحارث جناح العجل عايز يشوف حد في السوق العجل دول كانوا وكان ده جديد جدا ابو العلاء ولا بصراحه ما شفتش حد اهتم تذكرات قبل العليل المعاملت إلا وابتلاهم ما وعندما نجد بهذا ما يفيد كآبة يعني طاق حسين كانت الماجستات بتاع تفاول العلاق كان كان إيه؟ في كان كانت كان إيه؟ تنظر عيش عمر رطمان برضو اشتهد بلوه كانت كأيبة وجزها مات وهي جزها فكان هنا فيه ناس كده لما تشعروا من حتى ضيحتهم ترى في النواق بس هيك هاي بس هيك فخلوا بي شعر بي شعر المستعمر قلت صدقت هذا مفهوم زعم تروه عني لا بلا زمان وانا مكانه انا بقول هذا الكلام لا خبيه معناهم ليس لكم أقول. كم؟ هم؟ ده بتشعر واحدة بقول. ده تلف إليك. قلتم لنا. قلتم لنا. خالق الحقيق. صدقتم. هكذا نقول. زعمتموهم. هم؟ زمان. ولا مكان. ألا فقول. هذا كلام هم؟ له خبير. معناهم ليس لكم أقول. هذا الكلام له خبيء معناه ليس لكم تمام انا عايزك تفهم ده من الايات اللي ممكن بها وانت عاملين ده وانت بتدرس في الامتحان في الامتحان ممكن تستخدمه <تصفيق> ما انا ولا ستركوا نقولها او تقولوا ما احنا انا قلت في الشعر ده لهم فكرتهم لهم خلوهم مكان بينهم مع ليس يعرفوا ورود الهجال فابن الروبي كان يجي له مثلا ايه هو عارفينه متشاكل خذ براجع شاكل اه كان ابن ده كان متشاكل فكانوا عارفين في براجع متشاكل فيجي له واحد الصخ وهم يخبط عليه وقالوا مين وقالوا دهوة وقالوا مين <تصفيق> جحصة Sマ Verti er åndig inn, tre som. Beran fikk meen liten så ånden kod jeg reis, så går han til hun k 사veri på de fl 하루 den, sa disse innke sier. Det gержet mig, at der var en يشوفوا يندج البيت وقال في الباب يسكل عجلس الباب وبعشر من طلبها لحظة الدمان في شاع فأمن كذلك في شاع بصراحة يعني وكأنه كدر قال إيه قطوة أخادعه وطال قزاله أفا طويل فكأنه المتربصة أن يصفع مستعد للضرب على أفاق وكأنما صفعت قفاه مرتلا فأحس ثانية النح et ut relem i den dette belsen. É det så det er ikke ennå, Nå der er landet i dag som gjør det om dem an Schulen. VquelTransopp mot fire вже stil og kun Release sa тоб です! Get like, ty gjerne spil at du knaller som netter, og tit um submarine med denlle problemet det å معناهم ليس لك عقول زغرك اللي بيتكلم ولك ممكن يبقى مش مصنصني يقول له معلش ها هذا يصدر عليه قاضيين ها ابو دعاء ابو دعاء اللي ايه عاوز السلام كده يبقى الكلام ده مش فاهمين هنا هبون ولا تاريخ ولا تعرف فين ولا تعرف اي حاجه ولا حسن يبقى يبقى طلعت الكهرباء نهائيه من الشغل حد بقى يعمل كده ف... في الدرس راي هذا هذا اسمه هذا هذا من هذا لا ما بتفشي دي تعمل درس هذا اسمه شو دي ها يلا نام تستعد ها بالهنا ايه ها ها ها التنبيه ايوه كده في التقرير هذه في محل كلام خبر خبر مبتدا ها مرفوع بالضمه الظاهره على اخره له مذكر ومضروب ده حاصل ده وها ضمير ها في محل لو خليل لو ها شبه الجمله من اللام والصفه لو خبيئ ان ايه صفر صفر, لا. صفر, لا. صفر لو خبيئ ها لو خبيئ اصل hon er man for ikke? Ja for ikke kænd, men det er mere et mennalt. Og når maniene gjemende dissenakee? Du spørste ord ikke, og sebebastereset og s fella ting. Og hva? Forste du skal d grande لابم جارو مجرور جارو مجرور أخور اسم ليس وليبن. وليبن. مبتدأ اسم ليسا ولابم خبر ليسا؟ طيبة؟ ليسا أخور مجرور ليسا أخور مجرور ولابم خبر إيه؟ مختلف إيش ليسا ليسا خبر؟ وقمنا ليسا خبر خبر معناه كيفية؟ معناه حاج مشترق تاني أولي أخار خعائم أنت مشترك للمشورة مهارة إيه بلالك سنة أنت متفهر نحوش إيه ده ده اسم الشارع خد بالك اقسم الاخوان في معني اخوان انا واضح حاجه في اخوان ببنفسه وبيستحق في اخوات نفس الكلام انت ما تستاهلش احنا مش مدرسه تستحق الامتياز من قلت المدرسه ولا اخه ولا حلو ولا لا انت تشرب النجيه بتشارك في معادي لما تقول لي لا انت عايز حاجه إيه يعني اقول يعني في ايه ففي اصقه قبلني ان انا اعيد الشرح ايه الفرق بين اسم الاشاره هذا هذه هؤلاء ها هؤلاء هؤلاء دي اسم اشار دي سماها شرح لحد هقول لك زمان قصه ظريف عايزك ما تنساهش مره خليفه المسلمين الشام ابن عبد الملك واقف في الحج وبعدين هو بقى في الحج كده طبعا الخليفه كل كل الانظار معلقه بالخليفه خليفه المسلمين مش رئيس بلد خليفه المسلمين جاي حج الدنيا كلها واقفه في الموقف تبص على خليفه المسلمين وبعدين شوية دخل شابه كده الدنيا قدها سابت الخليفة وراعت وقفت عندي مين؟ عن الشاب فالخليفة الشاب بتاع ده, ده مين ده؟ اللي آه مين ده؟ من ده؟ من ده؟ من ده الكلب صحبه اللي صحبه تحت البيئة؟ من الشخص اللي؟ كنت الناس تابتتوا واحدتوا لي؟ انفرزخ الشاب الوقف ده واحد من بيت النجوة عليب مزيد العدنين فام الفرنجه قاموا قصيده طويله فوادنا بديها على بديها قال هذا الذي تعرف البطحاء وطهوه والبيت يعرفه والحيل والحرم وهذه القصيده طويله على بديها امال <سؤال> ايه <سؤال> اهو <في> الشاهد <سؤال> <سؤال> هذا <ها>. الذي تعرف البطحاء وطهوه والبيت يعرفه والحيل والحرم انت تروح فين انت تروح فين فالشاهد تقول لي كلمه هذا اسم الحساب وهذه هذا سمعته في حياتي اسوء هذه سمعتها هذه جهنم التي كنت اليوم هذا اسم كده كلام مبتدا لا, لا ها ده الاسم الشرف مبتدا في محل رفع رفع كلام خطا خطا هو جار ومجرور طبيعي نوع الاسميه نعم وال في محل رفع ومحل ولا في معناه لو رفع معناه معناه مبتدا نوعه ليس بالاخوات ليس ليس من الاخوات كامل كانت ايه كانت دي ده فعل في الاسم ليس الاسم ليس عامل اسم ليس ما هو مرفوع بالضم والضمير لكم لا لا طيب اهو خبر مرفوع في محل رفع باب المنتدى خبر ليس خبر ليس محل رفع هذا الكلام انه خبره معناه ليست لكم حضرتك قلت اسم الاشاره هذا وهذا مش عارف اسم الموصول ده الموصول ده الذي الذي التي الذي الذين اللتاه الذين يعني الذين دي مذكره للمؤنث اه وهات لا ليس لا عمل لا ليس قل له انا بونش رساله مطه لان في كان في ناس اللي ما فهمته يقول لك يعني انت طبعا شرطه يقول له لا جلا وصارنا وتجلو وقالوا صدقنا فقلنا ثاني الدكتور دكتور باصطوره جلا يعني شيء يعني اتفقنا ان الجا ما سكت بتكلم ولا هتعمل ولا راتبي معلقا جلا ها صارم. يعني مش الشيك ورقه كده جلا وصالمني وتلو ها قالوا كلام كاذب يمشي على رقبه الشيك ده جلا وصالمنا صالمني يعني سيف وتلو فخلصوا ضغطنا ها خدنا ها خدنا ايه يمنعو نعم يمنعوا الموت نعم صره موجود بسنده الحوض السيف من ابن مشتش شيخ المعارف المعارف في بلد اسمه معارف بن عمان فينسب روشه ولا اقول له ولا والله صدقنا والله صدقنا قلنا طب قلنا نعم ما فيش ولا حاجه يا مولانا هو حتى ابوه برضه بيقول ان بجوز ان صلى يجو ان صلى جالوا فعلا مره ايش هو جالوا فعلا مره جالوا في امام صانم لهم غيري جالوا جالوا مش شايفه دي مش شايفها ها ها يلا يا جماعه قولوا يا جماعه جدول الساعه 5 طيب نعم تمام خلاص جانا سؤال بيقول بس يبقى احنا عن السكون اتصالي قلنا نافع اقول قومي هذا واستقروا ياك تعريف الاعراض حضرتك هو هو عايز يجاوب بشكل اكثر وتفصيل معلش يعني ايه هو سوري ده يا راجل الله مخارج بينه حضرتك قال لي تكون لدي وهو لديتني لو شفنا المنظر ده نعم يمنع اخوينه حتى لو ابراهيم بيقول لي ده هو اكيد تمسك تمسك ابصوا معايا و معاه 19000 لا اقول عليه والحق يطلع طلع على 100 جنيه 25 مع الجوزي والبرد بنسوشي على التلوين ايه هي القيمه da på 20000 på